بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاة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 فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله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 قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحط علينا قول ربنا إنا لذائقون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 أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ۖ آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني ۖ فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ۖ تأكلون ما ۖۖ وَمَا تَنقِضُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ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 لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم له للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 وَإِنَّ إِلَيَّ سَلَمٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْنَ وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ أَبَائِكُمُ الْأَوْلِيْنَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ لا على الياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لقل من المرسلين إذ نجيناه وأهله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 فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم محضرون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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِذْ كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فسوف يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ